وَإِنَّ تَسْأَلُ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ عَفَّالَ اللَّهِ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ تَسَاءلَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِكُمْ دَحِيَّتِهِ وَلَا تَائِبَتِهِ وَلَا وَصِيلَتِهِ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون.